んんん Yeah, yeah. You're my、yeah. son. Yeah! You、mm -hmm. you ا ل ذ ي ن ي ح ت ر و ن على الله الكذب لا يصلحون متى わー Bye. t h a n e وادع َ ا ل َْ س ِ ي ل حبك َِ بالحكمه َِ والمرضه ََْْ ع الحسنه <تصفيق> ََْ وادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه و <تصفيق> We are t h g o Well,、hmm. <clears throat>